لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر ينهاكي أمره في ثراق دميك خدي حين ألقاكي أرهو الترب من دمعي سرعكي وهي مات لسوف اعود يا امي امك بلرسك الذكي ابوثك كل اشواقي وارى شفاه ترى يماتي ومن ير في ترا قدمي بخدينا الانقات قرؤت ترب من دم سُرًا فِي مُحَيَّاتِي فَكَم أَسْهَرْتُ مِنَ اللَّيْلِ لِأَرَى قَدَمَ الْجَفْنِ وَكَمْ أَمُتُّ مِنْ جَوْفِ الْقَلْبِ لِتُؤَيِّنِي بِتَحَنُّنٍ أَيُُّمَّا مَرَّتْ طُولًا أَنْسَاهُ عَنْ مِنكِ كَالضَّرِّ وَعَيْنِي كسايره تتاخى علي من خطري ويوم وداعنا فجرا وااقصا من فجري يا حار القول فيه وصفه لفي لقيت منها جيل وقرت مقاله لاتلتم ذكر بها دهري هل لو انت صدرا احن عليك من صدري محال ان ترى صدرا احن عليك من صدري اسوف اعوذ يا امي امك بالرضع ستك تبوسك كل اشواقي قروي التربة من دمعي سرورا في محياك برك يا منا عمري إلى والكون أوصالي رضاك سر توفيقي وحورك ومضر إيمان برك يا منا عمري يوم الذيماني وسجد بدعائك فرجت به قربي واحزاني ويداعتك لا يشاكرني مه احد من البشر فانت النبض في قلبي وانت النور في بصري أرتل لحن في شفتي بوجهك أنجلي قدري إليك اعود يا امي غدا ارتاح من سفري ويا بدا عالي الساني ويساهم غصن الزرير إليك اعود يا امي غدا رجاني من سفري ويا بدا عامي الثاني ويزغ النس نسري لصفوف اعود يا امي ام قطور ستي سكي قابص تقبل اشواقي وان شوف يطراي आके कोरा